وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم, الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض, فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أ خ ذ ن ا بذنبه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 وان اوهنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم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 لفضيله بَغْتَةً الدكتور محمد ل راتب النابلسي ا يَوْمَ م ا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون الله